وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَآئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَخُوُ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِسْمُ كَبِيرٍ قُلْ فِيهِمَا إِسْمُ كَبِيعٌ لِلنَّاسِ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 121-وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم 122-ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا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 فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 122 حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمالكم ولكن ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر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 في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم وللرجال عليهم درجة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 فإن طلقها فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أي يتراجع إن فنا إن فنا أي يقي ما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذبوهن فلا تعذبوهن ان انكن احن ازواجهن اذا ترى اذا ترى الض بينهم بالمعروف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 والذين يتوّفون منكم ويذرون أزواج يترّبصن بأمفسهم يترّبصن بأمفسهم أربعة أشهر وعشرام فإذا بلغنا أجلهن فلاجناح عليكم فلاجناح عليكم فيما فعلن في أمفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطب النساء أو أكنتم أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن, إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 فنصف ما فرظتم إلا أي يعفون أو يعفوا الذي بيده أو يعفوا الذي بيده عقدة نكاح وأن تعفوا أقرب للتقوا ولا تنسوا الفضن بينكم إن الله بما تعملون بصير